هل أفتاك حديث غاشية وجوه من يومين خاشعة عاملة ناصبة تصلى والحمية تصغى من ليس له طعام إلا منه لا, لا يسمي ولا العالمية فيها علم جارية فيها سر مرفوعة وأكواب منبوع ونماء مصروفة وذرع مبثوفة أفلا ينظرون إلى الملكي فخلقت الجبال كالفا كيف ستحت فذكر إنما من كنت مذكت نستعلم بمسيطة كلنا من تولى وكفر فيعذبه عن معظم الأكبر إنه